لا إله إلا الله لا إله, إله. استهو. استهو. الله استهوا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن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 إِلَى فِي قُرَيشِ إِلَى فِي إِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أُضْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ الله. Ik ben Allah, heilige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 وعين المعظوم عليهم وعلى الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الا الله الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر الله أكبر